بسم الله الرحمن الرحيم إ ذ ا ع ة طريق ا ل إ س ل ا م على ش ب ك ة ا ل إ ن ت ر ن ت تقدم لكم الشريط, الشريط الثاني الإمام, بالمل... بالله وملائكته. الامام بالملائكه القدر ا ل م ج ز ء أ ن يؤمن ب أ ن الله جل وعلا له خلق من خلقه اسمهم ا ل م ل ا ئ ك ة عباد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 ا ل إ م ا م بالكتب القدر المجزم منها أ ن يعلم أ ن يعتقد الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه ب أ ن الله جل وعلا أ ن ز ل على من شاء من رسله كتبا هي كلامه جل وعلا و أ ن منها ا ل ق ر آ ن الذي هو كلامه جل وعلا هذا هو القدر المجزئ منه من ذلك وما بعد ذلك أ ن يؤمن ب ا ل ت و ر ا ة قد يقول أ ن ا لا أ ع ر ف ا ل ت و ر ا ة ف إ ذ ا عرف وجب عليه ا ل إ ي م ا ن وهكذا في تفاصيل ذلك فمن علم شيئا بدليله بنصه وجب عليه أ ن يؤمن به لكن أ و ل ما يدخل في الدين يجب عليه ان يؤمن بهذا القدر المجزئ وهو الذي يصح معه إ ي م ا ن المسلم وكتبه ورسله ا ل إ ي م ا ن بأن وهو الاعتقاد الجازم الذي لا ريب فيه ولا تردد ب أ ن الله جل وعلا أ ر س ل رسلا لخلقه و أ ن هؤلاء الرسل موحى اليهم من الله جل وعلا و أ ن خاتمهم محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيؤمن به عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويتبعه فهذا هو القدر المجزئ وما بعد ذلك أ ي ض ا يكون واجبا بقدر ما يصل من العلم وفيها ش ي ا ي ض ا م س ت ح ب ة في تفاصيل قرآن قد ندخل فيه العقيدة كلها ويطول الكلام لكن وننبهك هذا فيه كلها فهم هذه الحديث العقيدة الكلام الأحاديث ويطول على أصول في فهم هذه الأحاديث واليوم ا ل آ خ ر القدر المجزئ منه الذي يتحقق به قيام الركن ان يؤمن ب أ ن الله جل وعلا جعل يوما يحاسب فيه الناس يعودون إ ل ي ه ويبعثهم من قبورهم ويلقون ربهم ويجازي المحسن ب إ ح س ا ن ه والمسيء ب إ س ا ء ت ه و أ ن المحسن يدخل ا ل ج ن ة و أ ن المسيء يدخل يعني الكافر يدخل النار وان المسلم يدخل الجنه هذا القدر واجب ركن وما بعد ذلك يكون بحسب العلم والقدر يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى ي ع ن يؤمن ي هذا هو القدر المجزئ ب أ ن ه ما من شيء يكون إ ل ا وقد قدره الله جل وعلا بمعنى أ ن ه سبحانه علم هذا الشيء قبل وقوعه وعلمه بذلك أ و ل و أ ن ه كتب ذلك عنده سبحانه وتعالى ويغني عن اعتقاده ا ل ك ت ا ب ة قبل العلم بدليلها أ ن يؤمن بالقدر السابق يعني أ ن القدر سابق فيشمل ذلك يشمل اعتقاده أ ن القدر سابق العلم كعلم الله جل وعلا والكتابه ل أ ن ا ل أ ق س ا م ا ل آ ث ي ة م ق ا ر ن ة أ و ل ا ح ق ة و ليست س ا ب ق ويؤمن أ ي ض ا ب أ ن ما شاء الله جل وعلا كان وما لم ي ش لم يكن و أ ن ه ما من شيء إ ل ا والله جل وعلا هو الذي يخلقه سبحانه فيخلق جل وعلا جميع ا ل أ ش ي ا ء كما قال الله خالق كل شيء ف إ ذ ا ا ل إ ي م ا ن بالقدر إ ي م ا ن بالقدر السابق و ب م ش ي ئ ة الله وقدرته وخلقه ل إ ن ف ا ذ القدر السابق هذا قدر واجب لا يصح ا ل إ ي م ا ن بدونه وهو الركن فيه أ ن يؤمن بسبق القدر وفيما يتعلق بالمقدور الواقع يعتقد ن ي ي بالقضاء الواقع ع أ ن ه ب م ش ي ئ ة الله وخلقه لهذا الفعل يعلم مراتب مراتب وتفاصيل ذلك هذا بحسب ما يصل إليه الأربعة العلم القدر ذلك مراتب ما من فمنه أن هذا واجب بحسب ومنه مستحب إ ذ ا تقرر هذا ف ا ل إ ي م ا ن الشرعي المراد به في هذا الموطن الذي يكون قرينا ل ل إ س ل ا م كما فسرت لك يراد به الاعتقاد الباطن ف إ ذ ا قرن بين ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن انصرف ا ل إ س ل ا م إ ل ى عمل اللسان وعمل الجوارح و ا ل إ ي م ا ن إ ل ى الاعتقادات ا ل ب ا ط ن ة فلهذا نقول إ ذ ن لا يتصور أ ن يوجد إ س ل ا م بلا إ ي م ا ن ولا أ ن يوجد إ ي م ا ن بلا إ س ل ا م فكل مسلم لا بد أ ن يكون معه من ا ل إ ي م ا ن قدر هو الذي ذكرنا صحح به إ س ل ا م ه ولو لم يكن ع ن د ه ذلك القدر ما سمي مسلما أ ص ل ا فلا يتصور مسلم بلا إ ي م ا ن فكل مسلم عنده قدر من ا ل إ ي م ا ن وهذا القدر هو القدر المجزئ الذي ذكرت لك وكل مؤمن عنده قدر مصحح, من الإسلام قدر من الإسلام مصحح لايمان ف إ ن ه لا يقبل من أ ح د إ ي م ا ن بلا إ س ل ا م كما أ ن ه لا يقبل من أ ح د إ س ل ا م بلا إ ي م ا ن ف إ ذ ا قلنا هذا مسلم فمعناه أ ن ه وجد إ س ل ا م ه الظاهر مع أ ص ل ا ل إ ي م ا ن الباطن وهو القدر المسلم اذا تقرر هذا فنقول ا ل إ ي م ا ن يتفاوت أ ه ل ه فيه ولتفاوت أ ه ل ه فيه صار ا ل إ ي م ا ن أ ع ل ى م ر ت ب ة من ا ل إ س ل ا م أ و صار المؤمن أ ع ل ى م ر ت ب ة من من المسلم ل أ ن ا ل إ ي م ا ن في ا ل م ر ت ب ة التي هي أ ع ل ى من م ر ت ب ة ا ل إ س ل ا م قد حقق فيها ا ل إ س ل ا م وما معه من القدر ا ل م ج ز ء من ا ل إ ي م ا ن وزاد على ذلك فيكون إ ذ ن إ ي م ا ن ه أ ع ظ م أ ر ف ع ر ت ب ة من إ س ل ا م ه ل أ ن ه اشتمل على ا ل إ س ل ا م و ز ي ا د ة فلهذا قال العلماء كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم م ؤ م ن ولهذا جاء في الحديث الصحيح أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل أ ح د ا ل ص ح ا ب ة أ ع ط فلانا ف إ ن ه يا رسول الله مؤمن فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م مسلم أو ف ع ا د ه ا عليه الصحابي فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و مسلم فهذه قولها أ و مسلم فيها دليل على تفريق ما بين المسلم والمؤمن ف إ ن م ر ت ب ة المؤمن أ ع ل ى من م ر ت ب ة المسلم كما دلت عليها آ ي ة الحجرات قالت ا ل أ ع ر ا ب آ م أم ن ا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أ س ل م ن ا ولما يدخل ا ل إ ي م ا ن في قلوبكم م فدل على أ ن ه لم ي ب ل غ م ر ت ب ة ا ل إ ي م ا ن الذي هي أ ع ل ى من م ر ت ب ة ا ل إ س ل ا م ف إ ذ ن نخلص من هذا إ ل ى أ ن ا ل إ ي م ا ن الذي هو تحقيق هذه ا ل أ ر ك ا ن ا ل س ت ة بالقدر المجزئ منه ليس هو المراد بذكر هذه المراه ل أ ن ه داخل في قوله و ش ه ان د ة أ تشهد ان لا اله الا الله و أ ن محمدا رسول الله فتحقيق م ر ت ب ة ا ل إ ي م ا ن يكون بالقدر المجزئ وما هو أ ع ل ى من ذلك ل أ ن ا ل إ ي م ا ن أ ع ل ى ر ت ب ة من ا ل إ س ل ا م والمؤمن أ ع ل ى ر ت ب ة من المسلم السلف تنوعت عباراتهم في ا ل إ ي م ا ن و أ ن و ا ع ه فقال ا ل ط ا ئ ف ة منهم ا ل إ س ل ا م ا ل إ ي م ا ن قول وعمل وقال ا ل ط ا ئ ف ة ا ل إ ي م ا ن قول وعمل واعتقاد وقال آ خ ر و ن ا ل إ ي م ا ن قول وعمل و ن ي ة وهذا مصير منهم إ ل ى شيء واحد وهو أ ن ا ل إ ي م ا ن إ ذ ا أ ط ل ق أو جاء على ص ف ة المدح ل أ ه ل ه يعني في النصوص أ و في الاستعمال ف إ ن ه يراد به ا ل إ ي م ا ن الذي يشمل ا ل إ س ل ا م الحظ هذا إ ذ ا أ ط ل ق قلنا ا ل إ ي م ا ن ولم نذكر ا ل إ س ل ا م أ و جاء في مورد فيه المدح له ولو كان مع ا ل إ س ل ا م فانه يشمل ا ل إ س ل ا م أ ي ض ا لدخول العمل فيه فنقول هنا تنوعت عباراتهم فقال بعضهم ا ل إ ي م ا ن قول وعمل من قال هذا ف إ ن ه يعني بالقول قول القلب وقول اللسان والعمل عمل القلب وعمل الجوارح وقول القلب هو اعتقاده وعمل القلب وعمل الجوارح هذا هو العمل وقول اللسان هو القول فرجع إ ل ى أ ن ه قول وعمل واعتقاد ل أ ن الاعتقاد داخل في قول من قال قول وعمل فالاعتقاد داخل في القول ل أ ن المراد به قول القلب وقول اللسان وقول القلب هو اعتقاده من قال وهم كثير من السلف قول وعمل و ن ي ة يريد ب ا ل ن ي ة قول وعمل ونيه يريد ب ا ل ن ي ة ما يصح به ا ل إ ي م ا ن فزاد هذا القيد تنبيها على أ ه م ي ت ه لقول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أ و أ ن ث ى وهو مؤمن من عمل وهو مؤمن صار القول والعمل مع ا ل ن ي ة يعني ا ل ن ي ة في القول والعمل وهذا راجع أ ي ض ا إ ل ى الاعتقاد ل أ ن ا ل ن ي ة هي توجه القلب و إ ر ا د ة القلب وقصد القلب ف إ ذ ا إ ذ ا اختلفت العبارات فالمعنى واحد و ا ل إ ي م ا ن عندهم كما ذكرت لك يزيد وينقص يزيد ب ا ل ط ا ع ة وينقص بشيئين بنقص الطاعات ا ل و ا ج ب ة أ و ارتكاب المحرمه قوله هنا في القدر بالقدر خيره وشره الخير أ ن ا نسيت الوقت ننهي القدر خيره وشره الشر هنا من باب إ ض ا ف ة إ ض ا ف ة القدر إ ل ى العامل أ م ا فعل الله جل وعلا فليس فيه شر كما جاء في الحديث والشر ليس إليك قال صدقت قال ف أ خ ب ر ن ي عن ا ل إ ح س ا ن قال أ ن تعبد الله ك أ ن ك ت ر ا فان لم تكن ت ر ا ف إ ن ه يراك قال العلماء ا ل إ ح س ا ن هنا ركن واحد و ا ل إ ح س ا ن جاء في ا ل ق ر آ ن مقرونا ب أ ش ي ا ء أ ي ض ا مقرون بالتقوى إ ن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ومقرون أ ي ض ا بالعمل الصالح ومقرون ب أ ش ي ا ء و أ ي ض ا أ ت ى ا ل إ ح س ا ن مستقلا كقوله جل وعلا للذين أ ح س ن و ا الحسنى و ز ي ا د ة ويراد ب ا ل إ ح س ا ن إ ح س ا ن العمل وقوله هنا في بيان ركنه أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه يراك هذا ركن به يحصل ا ل إ ح س ا ن ل أ ن ا ل إ ح س ا ن من أ ح س ن العمل إ ذ ا جعله حسنا و إ ح س ا ن العمل يتفاوت فيه الناس ومنه قدر مجزئ يصح معه ان يكون العمل حسنا و أ ن يكون فاعله محسنا فكل مسلم عنده قدر أ ي ض ا من ا ل إ ح س ا ن لا يصح عمله, عمله بدونه ثم هناك القدر الواجب أ و المستحب ا ل آ خ ر ليتفاوت الناس فيه بحسب الحال الذي يتحقق به هذه ا ل م ر ت ب ة فأما م القدر ا ل ج ز ه ف أ ن يكون العمل حسنا بمعنى أ ن يكون خالصا صوابا يعني أ ن يكون ن ي ة فيه ص ح ي ح ة و أ ن يكون على وفق ا ل س ن ة و أ م ا القدر المستحب فان يكون قائما في عمله على مقام ا ل م ر ا ق ب ة أ و مقام ا ل م ش ا ه د ة ومقام ا ل م ر ا ق ب ة هذا أ ق ل ومقام ا ل م ش ا ه د ة هذا أ ع ظ م المراتب التي يصير إ ل ي ه ا العبد المؤمن وهو أ ن تكون عندها ا ل أ ش ي ا ء حق اليقين ف أ م ا ا ل م ر ت ب ة ا ل أ و ل ى م ر ت ب ة ا ل م ر ا ق ب ة فهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه فإن لم تكن تراه فإنه تكن لم تراه يراه ذكر مقام ا ل م ر ا ق ب ة في قوله فان لم تكن تراه ف إ ن ه يراه وهي مقام أ ك ث ر الناس ف إ ن ه م إ ذ ا وصلوا إ ل ى هذه ا ل م ر ت ب ة ف إ ن ه م يعبدونه جل وعلا على مقام ا ل م ر ا ق ب ة ف إ ذ ا راقب الله دخل في ا ل ص ل ا ة بمراقبه لله يعلم أ ن الله جل وعلا مطلع عليه و أ ن ه بين يدي الله جل وعلا كما قال سبحانه في س و ر ة يونس وما تكون في ش أ ن وما تتلو منه من ق ر آ ن ولا تعملون من عمل إ ل ا كنا عليكم شهودا إ ذ تفيضون فيه فهذا مقام ا ل إ ح س ا س ب م ر ا ق ب ة الله جل وعلا للعبد صل ص ل ا ة مودع لتعلم أ ن الله جل وعلا مراقبك وانه جل وعلا مطلع عليك وما تفيض في شيء إ ل ا وهو يعلمه سبحانه يعلم ذلك ويراه ويبصره م ن سبحانه وتعالى فهذا مقام ا ل م ر ا ق ب ة وكلما عظمت هذه رجعت إ ل ى إ ح س ا ن العمل ف إ ذ ا مثلا المرء تحرك في صلاته فاستحضر مقام م ر ا ق ب ة الله جل وعلا له واطلاع عليه ف إ ن ه م ب ا ش ر ة سيخشع لاستحضاره هذا المقام م ق اعلى م المراقبة أ منه ل أ ه ل العلم مقام ا ل م ش ا ه د ة وهو الذي أ خ ب ر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه وهذه ا ل م ش ا ه د ة المقصود بها م ش ا ه د ة الصفات لا م ش ا ه د ة الذات ل أ ن ا ل ص و ف ي ة و ا ل ض ل ا ل هم الذين جعلوا ذلك مدخلا ل م ش ا ه د ة الذات كما ي ج ع م و ن وهذا من أ ع ظ م الباطل والبهتان و إ ن م ا يمكن م ش ا ه د ة الصفات ويعنى ُ بها م ش ا ه د ة آ ث ا ر صفات الله جل وعلا في خلقه ف إ ن العبد المؤمن كلما عظم علمه وعظم يقينه بصفات الله جل وعلا وباسمائه أ ر ج ع كل شيء يحصل في ملكوت الله إ ل ى اسم من أ س م ا ء الله جل وعلا أ و إ ل ى ص ف ة من صفاته ف إ ذ ا ر أ ى حسنا أ م ا م ه أ ر ج ع ه إ ل ى صفه من صفات الله و إ ل ى أ ث ر من آ ث ا ر أ س م ا ئ ه الحسنى في ملكوته و إ ذ ا ر أ ى سيئا أ ر ج ع ه إ ل ى صفه من صفات الله و إ ذ ا ر أ ى خلقنه فيه كذا أ ر ج ع ه إ ل ى صفه من صفات الله و إ ذ ا ر أ ى ط ا ع ة أ ر ج ع ه إ ل ى صفه و ر أ ى معصيه و إ ذ ا ر أ ى م ص ي ب ة و إ ذ ا ر أ ى حربا و إ ذ ا ر أ ى قتالا و إ ذ ا ر أ ى علما واذا ر ي ح ا ل ة من الحالات يراها في السماء أ و في ا ل أ ر ض ف إ ن مقام مشاهدته لصفات الله تقتضي أ ن ه يرجع كل شيء يراه إ ل ى آ ث ا ر أ س م ا ء الله جل وعلا وصفاته في خلقه ولهذا يحصل هذا المقام لمن عظم علمه ب أ س م ا ء الله جل وعلا وصفاته وباثرها في ملكوته ف ي أ ت ي لعظم علمه بذلك حتى يشهد صفه إ ح ا ط ة الله جل وعلا بالعبد و أ ن الله جل وعلا رقيب عليه و أ ن ه محيط به و أ ن ه شاهد عليه فيعظم ذلك في نفسه حتى يستحي أ ن يكشف عورته في خلوه لا يراها إ ل ا هو كما جاء في الحديث قال في كشف ا ل ع و ر ة إ ن الله احق أ ن يستحي منه هذا ل أ ج ل مقام ا ل م ش ا ه د ة العظيم ف إ ذ ا أ ه ل ا ل س ن ة والذين يتكلمون في الزهد وفي إ ص ل ا ح أ ع م ا ل القلوب على منهج أ ه ل ا ل س ن ة يجعلون هذا على مقامين مقام ا ل م ش ا ه د ة و ا ل م ر ا ق ب ة و ا ل م ش ا ه د ة كما ذكرت لك في وصفها وكل هذا راجع إ ل ى ا ل إ ح س ا ن إ ح س ا ن العمل ليبلوكم أ ي ك م أ ح س ن ع م ل كلما عظم مقام ا ل م ر ا ق ب ة و ا ل م ش ا ه د ة زاد إ ح س ا ن العمل قال ف أ خ ب ر ن ي عن ا ل س ا ع ة قال ما المسؤول عنها ب أ ع ل م من السائل ل أ ن علم ا ل س ا ع ة عند الله جل وعلا ي س أ ل و ن ك عن ا ل س ا ع ة ف ي أ ي ا ن مرساها قل إ ن م ا علمها عند ربي لا ي ج ل ه ا لوقتها إ ل ا ثقلت في السماوات و ا ل أ ر ض لا تاتيكم إ ل ا ب غ ك ه كما في آ ي ة ا ل أ ع ر ا ف قال ف أ خ ب ر ن ي عن أ م ا ر ا ت ه ا ا ل س ا ع ة لها أ م ا ر ا ت وهي الدلائل والعلامات و ا ل أ م ا ر ا ت يعني ا ل أ ش ر ا ف كما جاء في آ ي ة س و ر ة محمد قال جل وعلا فقد جاء أ ش ر ا ط ه ا يعني أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة وهي علاماتها جمع ش ر ط وهو ا ل ع ل ا م ة ا ل ب ي ن ة ا ل و ا ض ح ة التي تدل على الشيء قال أ خ ب ر ن ي عن أ م ا ر ا ت ه ا أ م ا ر ا ت ا ل س ا ع ة قسمها العلماء إ ل ى قسمين أ ش ر ا ط أ و أ م ا ر ا ت صغرى و أ ش ر ا ط أ و أ م ا ر ا ت كبرى وهذا المذكور هنا هي ا ل أ م ا ر ا ت الصغرى ذكر منها أ ن تلد ا ل أ م ه ربتها والمقصود ب ا ل أ ش ر ا ط الصغرى هي التي تحصل قبل خروج المسيح الدجال فما كان قبل خروج المسيح الدجال مما أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه من علامات ا ل س ا ع ة ف إ ن هذا من ا ل أ ش ر ا ط الصغرى ثم ما بعد ذلك من ا ل أ ش ر ا ط الكبرى وهي عشر تحصل تباعا في ذلك فمثلا قول لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى تقاتلون قوما كذا هذا من ا ل أ ش ر ا ط الصغرى لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى تخرج نار من ا ل م د ي ن ة ت ض ي ع لها اعناق اليد ا ل ب ص ر ة هذا من الامارات الصغرى المال إلى آخره. هذه جميعها ا صغرى. وهذه ا ل أ ش ر ا ط الصغرى ذكرها لا يدل على مدح أ و على ذم فقد يذكر الشيء على أ ن ه ع ل ا م ة من علامات ا ل س ا ع ة وليس هذا دليلا على أ ن ه محمود أ و مذموم أ و على أ ن ه منهي عنه في الشريعه ة قد يكون الشيء و من الأشراط و من ا ل أ م و ر ا ل م ح م و د ة في ا ل ش ر ي ع ة كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في الحديث الذي ذكرت لك حديث ع و المالك قال اعجز د ستا بين يدي ا ل س ا ع ة موتي ثم فتح بيت ا ل م ق ر س وهو من ا ل أ م و ر ا ل م ح م و د ة ق د يكون من ا ل أ م و ر ا ل م ذ م و م ة ف إ ذ ا وصف الشيء ب أ ن ه من أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة الصغرى أ و الكبرى لا يدل على يعني بنفسه يعني بكونه شرطا لا يدل على مدحه أ و ذمه بل هذا له اعتبار آ خ ر قال هنا ف أ خ ب ر ن ي عن أ م ا ر ا ت ه ا يعني ا ل أ م ا ر ا ت الصغرى قال أ ن تلد ا ل أ م ه ربتها ربتها يعني سيدتها ف ا ل أ م ه إ ذ ا ولدت ف إ ن مولودها الذكر او ا ل أ ن ث ى هو سيد كمالك ا ل أ م ه ف إ ذ ا ا ل أ م ه هذه التي ولدت هذا الولد أ ص ب ح ت م س و د ة له فهو سيد على أ م ه والبنت س ي د ة على ا ل أ م ه باعتبار أ ن ا ل أ ب سيد لهذا تعتق أ م الولد بعد موت السيد ولا تعتق بمجرد ولادتها منه بل بعد موته ل أ ج ل ا ل و ل ا د ة ولهذا قال هنا أ ن تلد ا ل أ م ة ربتها الرب هنا ب يعني ا ل س ي د ة تلد سيدتها ل أ ن البنت ا ل م و ل و د ة ح ر ة وسيده ة قال أ ه ل العلم في هذا هذا ك ن ا ي ة أو إ خ ب ا ر عن ك ث ر ة الرقيق بحيث يكثر هذا و إ ل ا ف إ ن ه موجود في العصور ا ل أ و ل ى يعني في عهد ا ل إ س ل ا م ا ل أ و ل وموجود فيما قبله ولود ا ل أ م ه ايضا لسيدها أ و لسيدتها وهذا غير المقصود بهذا به الخبر ل أ ن ه من أ م ا ر ا ت ا ل س ا ع ة لكن المقصود به أ ن يكثر ذلك بحيث يكون ظ ا ه ر ة ويكون ع ل ا م ة قد حصل هذا فقد كثر لما كثرت الفتوح صار الرجل ي أ خ ذ إ ي م ا ء ك ث ي ر ة ويصير له عشر أ و عشرين من ا ل إ م ا ء فيطع هذه ويطع هذه فكل و ا ح د ة تنجب فيصبح ا ل أ و ل ا د أ س ي ا د ا على ا ل أ م ه ا ت لكثره الرقيق قال و أ ن ترى ا ل ح ف ا ة ا ل ع ر ا ة ا ل ع ا ل ة ر ع ا ة ش ي ت ط ا و ل و ن في البنيان يعني أ ن ترى الفقراء الذين ليسوا ب أ ه ل للغنى وليسوا ب أ ه ل للتطاول لما جعلهم الله جل وعلا عليه من ا ل أ م و رعي من ا ل ر ا من ر للشياح او تتبع للجمال أ و نحو ذلك جعلهم الله جل وعلا على هذا فمن العلامات أ ن ه م يتركون هذا الذي هو لهم ويتجهون للتطاول في البنيان والتطاول في البنيان جاء في ذمه أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة م ع ر و ف ة وقد كان ت ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم لا يتطاولون في البنيان بل كانت منازلهم ق ص ي ر ة رضوان الله عليهم ففي هذا ذم للذين يتطاولون في البنيان وهم ليسوا أ ص ل ا ب أ ه ل لذلك وهذا فيه تغير الناس و ك ث ر ة المال و أ ن يكون المال ب أ ي د ي من ليس له باهل قال ثم انطلق فلبست مليا انطلق يعني جبريل أ ل ب س ت و لابس ل عمر رضي الله عنه مليا جاءت في بعض الروايات أ ن ه ا ث ل ا ث ة أ ي ا م ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم يا عمر أ ت د ر ي من السائل قلت الله ورسوله ع ا ل م قال ف إ ن ه جبريل جاء أ ت ا ك م يعلمكم دينكم أ خ ب ر ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بذلك مع علمه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام به أ خ ب ر حتى يعظم وقع هذه ا ل أ س ئ ل ة وجواب هذه ا ل أ س ئ ل ة هذا الحديث أ ي ض ا يطول الكلام عليه وطال بنا الوقت أ ي ض ا فعذرا لاجل طول هذا الحديث وكلام على تفاريعه تفاريع ا ل إ ي م ا ن بالله وملائكته وكتب رسله يطول أ ي ض ا وتفاريع الكلام على الاحسان ن و إ خ ص العمل ذلك وكيف يكون ي ط ل ا م عليه ا هذا نقصد الشرح إلى ذكر أ واخلاص ل م في ح د ي ث يعني على العمل نرجو و ن س أ ل الله جل وعلا أ ن ييسره لي ولكم واستغفر الله العظيم ص ل ى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد ف أ س أ ل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع والدعاء المسموع ربنا لا تكلنا ل أ ن ف س ن ا طرفه عين وخذ بايدينا إ ل ى ما تحب وترضى ثم إ ن ن ا إ ن شاء الله تعالى سننتهي من هذا الدرس تقريبا في كل ل ي ل ة حوالي ا ل س ا ع ة ا ل ع ا ش ر ة قد تزيد دقائق أو نحو ذلك ونروم ح و و ذلك ن إ ن شاء الله أ ن ننهي هذا الجمع ل ل أ ح ا د ي ث يعني هذا المثن المبارك أ ن ننهيه إ ن شاء الله تعالى في هذه ا ل د و ر ة ولاشك أ ن إ ن ه ا ئ ه في هذه ا ل م د ة ا ل و ج ي د ة تتطلب أ ن يكون العرض مختصرا و أ ن يكون البحث الاحاديث وذكر ما فيها من الفوائد والشرع والاحكام على وجه الاقتضاب والتنبيه لا على وجه الاستيعاب ومعلوم ان هذا الكتاب وهو الاربعين ا ل ن و و ي ة شرح شروحا كثيره فننبه في شرح هذه الاحاديث الى اصول المعاني وما يمكنه أ ن يكون كالضوابط والقواعد في فهم تلك ا ل أ ح ا د ي ث وما دلت عليه نسال الله ا ل إ ع ا ن ة والسلامه في القول والعمل نعم بسم الله الرحمن العالمين الأنبياء والمرسلين نبينا على بسم الرحيم الحمد والسلام محمد رب الله والصلاة لله أشرة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 هذا الحديث فيه ذكر دعائم ا ل إ س ل ا م ومبانيه العظام وهي الخمس ا ل م ع ر و ف ة ش ه ا د ة لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله وهذه و ا ح د ة باعتبار أ ن ك ل من شقيها ش ه ا د ة والثاني إ ق ا م ا ل ص ل ا ة والثالث إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة والرابع الحج والخامس صوم رمضان وهذا الحديث من ا ل أ ح ا د ي ث التي استدل بها على أ ن أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م خ م س ة وهذا الاستدلال صحيح ل أ ن قول النبي صلى الله عليه وسلم بني ا ل إ س ل ا م على خمس يدل على أ ن البناء يقوم على هذه الخمس وغير هذه الخمس مكملات للبناء ومعلوم أ ن البناء يحسن ا ل س ك ن فيه ويكون جيدا أ و فيه العبد سعيدا إ ذ ا كان ت ا م وكلما كان أ ت م كلما كان العبد فيه أ س ع د و ا ل إ س ل ا م إ ذ اذا أتى العبد ب ه ه إ ذ أ ت ى العبد بمبانيه الخمس هذه فقد حقق ا ل إ س ل ا م وكان له عهد عند الله جل وعلا أ ن يدخله ا ل ج ن ة قال في أ و ل ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بني ا ل إ س ل ا م على خمس ولفظ بني يقتضي أ ن هناك من بناه على هذه الخمس فلم يذكر الباني على هذه الخمس والمقصود بالباني الشارع أ و المشرع فالذي بنى ا ل إ س ل ا م على هذه الخمس هو الله جل جلاله وهو الشارع جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه جل وعلا ليس وهو شارعا على ج ه ة الاستقلال و إ ن م ا هو عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مبلغ أ و مشرع على ج ه ة التبليغ على الصحيح من أ ق و ا ل أ ه ل العلم في هذه ا ل م س أ ل ة ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هنا أ ن ا ل إ س ل ا م بني على هذه الخمس والمقصود ب ا ل إ س ل ا م هنا الدين ل أ ن الدين هو ا ل إ س ل ا م كما قال جل وعلا إ ن الدين عند الله ا ل إ س ل ا م و ا ل إ س ل ا م في قوله بني ا ل إ س ل ا م على خمس المقصود منه ا ل إ س ل ا م الخاص الذي هو ا ل إ س ل ا م الذي بعث به محمد ا بن عبد الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ا ل إ س ل ا م في ا ل ق ر آ ن وفي ا ل س ن ة له إ ط ل ا ق ا ت ا ل إ ط ل ا ق ا ل أ و ل ا ل إ س ل ا م العام الذي لا يخرج عنه شيء من مخلوقات الله جل وعلا إ م ا اختيارا و إ م ا اضطرارا قال جل وعلا وله أ س ل م من في السماوات و ا ل أ ر ض طوعا وكرها وقال جل وعلا افغير دين الله يبغون وله أ س ل م ا ل آ ي ة وقال جل وعلا ومن ي ب ث غ ي غير ا ل إ س ل ا م دينا فلن يقبل منه وهو في ا ل آ خ ر ة من الخاسرين وقال جل وعلا عن إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ما كان إ ب ر ا ه ي م يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وقال جل وعلا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا فالمقصود أ ن لفظ ا ل إ س ل ا م هذا هو الذي يقبله الله جل وعلا من العباد المكلفين دينا فادم عليه السلام مسلم وكل ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل و أ ت ب ا ع ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل جميعا على دين ا ل إ س ل ا م الذي هو ا ل إ س ل ا م العام وهذا ا ل إ س ل ا م العام هو الذي يفسر ب أ ن ه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له ب ا ل ط ا ع ة و ا ل ب ر ا ء ة من الشرك و أ ه ل ه فهذا هو م ل ة إ ب ر ا ه ي م وهو الذي دان به جميع ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين ومن تبعهم أ م ا ا ل إ س ل ا م الخاص فيراد به ا ل إ س ل ا م الذي بعث به محمد بن عبد الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو الذي إ ذ ا أ ط ل ق ا ل إ س ل ا م لم يعنى به إ ل ا هذا على وجه الخصوص ل أ ن الخاص مقدم على العام في ا ل د ل ا ل ة و ل أ ن هذا الاسم خصت به هذه ا ل أ م ة وخص به النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فجعل دين المصطفى صلى الله عليه وسلم ا ل إ س ل ا م ف إ ذ ا المقصود هنا بقوله بني ا ل إ س ل ا م يعني ا ل إ س ل ا م الذي جاء به نبينا محمد بن عبد الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ا ا ل إ س ل ا م الذي كان عليه ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلون فهو من حيث التوحيد و ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم محمد في اصوله و أ ك ث ر فروع الاعتقاد والتوحيد و أ م ا من حيث ا ل ش ر ي ع ة ف إ ن ه يختلف ف إ ن ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م غير ش ر ي ع ة ا ل ي ه و د ي ة غير ش ر ي ع ة عيسى عليه السلام غير ش ر ي ع ة موسى إ ل ى آ خ ر ا ل ش ر ا ئ ع قد جاء في الصحيح أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ا ل أ ن ب ي ا ء إ خ و ة ل ع ل ا ت الدين واحد والشرائع شتى فقوله هنا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بني ا ل إ س ل ا م يعني الذي جاء به محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فلا يتصور من هذا أ ن ه يعم ما كان عليه ا ل أ ن ب ي ا ء من قبل ف ا ل أ ن ب ي ا ء ليس عندهم هذه ا ل ش ر ي ع ة من ج ه ة إ ق ا م ا ل ص ل ا ة على هذا النحو أ و ايتاء ا ل ز ك ا ة على هذا النحو أ و صيام رمضان إ ل ى آ خ ر ه فهذا بقيوده مما اختصت به هذه ا ل أ م ة قال على خمس ش ه ا د ة ان لا اله إ ل ا الله ويجوز في ش ه ا د ة ونظائرها أ ن تكون م ج ر و ر ة على أ ن ه ا بدل بعض من كل يعني تقول على خمس شهاده فخمس شمول و ش ه ا د ة بعض ذلك الشمول فتكون بدل بعض من كل ويجوز أ ن ت س ت أ ن ف ه ا فتقول على خمس ش ه ا د ة ان لا إ ل ه إ ل ا الله على القطع كما قال جل وعلا ضرب الله مثلا رجلين أ ح د ه م ا أ ب كم و رجلين أ ح د ه م ا وهذا شائع كثير و إ ذ ا ذكرت نظائرها فيجوز فيها الوجهان الجر على البدليه والرفع على القطع والاستئناف ش ه ا د ة ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله ا ل ش ه ا د ة م أ خ و ذ ة من شهد يشهد شهودا و ش ه ا د ة إ ذ ا علم ذلك بقلبه ف أ خ ب ر به بلسانه و أ ع ل م به غيره ولا تكون ش ه ا د ة حتى يجتمع فيها هذه الثلاث أ ن يعتقد ويعلم بقلبه و أ ن يتلفظ يقول بلسانه معلما بها الغير طبعا إ ذ ا لم يكن سمى عذر شرعي عن ا ل إ ع ل ا م اعلام الغير ك إ ك ر ا ه أ و اختفاء أ و ما أ ش ب ه ذلك مما تجوز فيه ا ل ت ق ي ة ف إ ذ ا قوله ش ه ا د ة ان لا إ ل ه إ ل ا الله يعني العلم ب ش ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله والنطق بذلك و ا ل إ ع ل ا م به وكل ش ه ا د ة هي بهذا المعنى والشاهد عند القاضي لا يسمى شاهدا حتى يكون علم ا ثم نطق ا تكلم بذلك ف أ ع ل م به القاضي سمي شاهدا ل أ ج ل ذلك وقد يتوسع فيقال في المعاني إ ن ه ا شواهد ل أ ج ل تنزيلها في ا ل ن ه ا ي ة م ن ز ل ة ا ل ش ه ا د ة ا ل أ ص ل ي ة ش ه ا د ة أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله أ ن هذه هي ا ل ت ف س ي ر ي ة وضابطها أ ن ه ا ت أ ت ي بعد ك ل م ة فيها معنى القول دون حروف القول وقد يجوز أ ن تكون م خ ف ف ة من ا ل ث ق ي ل ة أ ي ض ا يعني ش ه ا د ة أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا الله لا إ ل ه إ ل ا الله هي ك ل م ة التوحيد و لا إ ل ه نفي و إ ل ا الله إ ث ب ا ت و المنفي استحقاق أ ح د ا ل ع ب ا د ة ل أ ن ا ل إ ل ه هو ا ل م أ ل و ه هو المعبود و إ ل ا الله هذا إ ث ب ا ت يعني إ ث ب ا ت استحقاق ا ل ع ب ا د ة لله جل وعلا دون ما سواه ونفي هذا الاستحقاق عما سواه ف إ ذ ا قلنا ك ل م ة التوحيد نفي و إ ث ب ا ت فهذا معناها أ ن ه ا تنفي استحقاق ا ل ع ب ا د ة عما سوى الله وتثبت استحقاق العباده لله جل وعلا وحده فمن شهد ان لا إ ل ه الا الله يكون اعتقد و أ خ ب ر ب أ ن ه لا أ ح د يستحق ش ي ح ا ن ك ا ل ل ه وبحمدك نشهد ان لا اله الا شريك له غ ف ر ك و ا ق ل ب اليك ش